يا ري في قلبي يا ري وصهر وحبي حتى تراحي وألمي وأسفي وندمي سرقوني ايامي واحلامي الشوى وغرامي حتى سكوت كلامي آه ألامي اناني سرقوني يا ري ولع في قلبي يا قلبي هيلي وصهر وجدبي سلفوني ايامي واحلامي اشواقي حتى صوتك لاني دما انا عيل سنه فودي نار ولحفه قلبي بين السهر وحبي حتى راح Malachial, malachial, anna säntöä rock to rock to rock to rock to Mä kanshi الزمن وتقول له عاوز كام وكيف كده ولا سلفوني نار الليت قلبي ديني سهر وحبي حتى جراحي وألمي وأسف وندمي سلفوني ايام واحلامي اشواقي وغرامي tas gut kallami at ya la Mä lakki zam, و تقوله عاوز كامل افرحة تتباع الزمن للدنيا و يا تتباع جراحة للزمن و تقوله عاوز كامل تتباع جراحة للزمن و تقوله عاوز كامل حتبقي دمع العيه سنفوني ناري و في قلبي ليلي و وحبي راح و ألمي و أسفي و ندمي سنفودي شوي و غرامي حتى سكوتي كلامي أعطي ألامي سنفودي